ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه فوكزه موسى 129. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل